ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاك الله ورسوله وَمَن يُشَاقِ اللَّه فَإِنَّ اللَّه شَدِيدُ الْعِقَابِ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 م عليهم من خيل ولا ركاب، فما أوجفت م عليهم من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلق رسله على من يشاء.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 وَلِلَّهِ وَلِلْرَّسُولِ وَلِذِي الْقُوبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ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 وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِنْ مَا أُوتُوا وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِنْ <تقال> وَلَوْا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحْأَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا من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 بنا إنك رؤوف الرحيب ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفّوا من أهل الكتاب إن أخرجتم لنا خروجا معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا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 لَئِنْ أُخْرِجُوْنَ لَا يَخْرُجُنَ مَعْهُمْ وَلَئِنْ قُتِلُوْنَ لَا يَصُرُّنَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوْهُمْ لَيُوَلُّنَ الْأَذْبَرَثُ مَنْ لَا يُصَرُّ لَأَنْ